وَأَنَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَابِ وأن القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا نفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادما يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضروا ولا رشدا قل إني يجرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته وَمَن يَعْصِلَهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُنَا رَجَاءً نَمْ فَإِنَّ لَهُنَا رَجَاءً نَمْ قَالُونَ فِيهَا دَادَةَ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُعَدُّونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرَوْا وَأَقَلُ عَدَدَةَ قُلْ إِن أَدْرِي قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من رتضا مر وسولف إنه من بين يديه ومن خلفه فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أذلقو رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل لا شيء عددا